شبكة عباقرة التلاوة تقدم حبيب نور نور العيون No. Mm -hmm. في الأرض محمد في الأرض محمد في الأرض محمد وفي السماء في الأرض محمد في الأرض محمد في الأرض محمد في الأرض محمد وفي السماء محمود داء بالقرآن وحياً صاذقاً شرعاً شريفاً شريفاً ليس في صلى الله <سؤال> على محمد صلى الله <سؤال> عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا ابا الزهراء يا سيدي يا رسول الله